ضلك من كل اللي ف ض ل ك أ م ن ك وقت الخوف ما يضلك أ ك ت ر ناس على راحتك تعبو شئ يعاني ا ت ق ف ل ت ك م مره فوشك ك م واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت ب د ع و ت ه م خدوا بايدي من كل اللي فضلك ا ن ك وقت الخوف ما ي ض ل أ ك ت ر ناس على راحتك تعبو شئ ي ع ل ي ا ت ق ف ل ت كم م ر ة في وشك كم واحد في الدنيا دي ه ش ك وقعت وقمت بدعواتهم خدو بايدي الاخر بدعا الحضن ده أ و ل من ض م ك من أ و ل يوم شايلين هم الناس دي لا يمكن تتعور ب ن س تانيين عايزينك تبقى ح س ن منهم شايفين في سعادتك سعادتهم لو دول مش أ غ ل الناس عندك يا ترضيهم يا ترضيهم وصدقني حياتك ماشيه في ا ل آ خ ر بدعه